ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن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 ثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فارون ماذا خلق الذين منذرون بل الظالمون في ضلال مبين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 وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَانٍ فَخُورٍ وَقُسْدِ فِي مَشِيكَ وَاغْضُدْ مِنْ صَوْتِكِ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ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 وإلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقا وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عميلوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم نظطرهم إلى عذاب غلي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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سباة أبحر والبحر يمد من بعد سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير ALAM TARA AN ALLAHA YAULIJUL LAILA FIN NAHARI WA YULIJUN NAHARA FIL LAIL WA SAKHARA SHAMS WAL QAMAR WA SAKHARA SHAMS WAL QAMAR KULLUN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 الفلك تجري في البحر بنعمة الليل يريكم من آيات إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 Nasu'taqu Rabbakum wa khsho yooma. Ya ayuhan nasu'taqu Rabbakum wa khsho yooma. La yajzi wali dun'au waladii, wa la mauludunhu لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحاب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا